بَلِ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي عَذَابٍ وَضَلالٍ بَعِيدٍ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نُخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إن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 124. اكلوا من رَبِّكُمْ ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور 125. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم 126. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وشيء من سدر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 وَمَا لهم فيهما من شرك وَمَا له منهم من غهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 119. وهو العلي الكبير 110. قل من يرزقكم من السماوات والأرض 111. قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عن ما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقت به شركا كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلك إلا كفّة إلا كفّة للناس بشير ونذير ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفًا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ وَعِفْوٌ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ آمِنُونَ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 وَمَا وما مِنْ من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير 118. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير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 من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد 112. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب 113. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد